مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخطرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، ولم تكون أقسمت من قبل ما لكم من زوال.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 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُلْ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ نُخِلَّفُ وَعْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ